أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم, فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 كم يُعَظُ به إِمَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَقِلَّ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَاتٍ وَمَن يَتَقِلَّ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَوْنَ وَيَأْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتوكل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا أي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن أرتبتهم فعدهن ثلاثة أشهر ولا لم يحب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 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاغوهن لتضيقوا عليهم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 لي فِ sarati سَعَةٍ مِنْ سَعَتِ وَمَ قُدِ وَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْي فِ قَمِ متَأُ اللهَّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِللاا مَاأَتَهَا سَيَجَعَلُوا اللهَّهُ بَعْدَ عُسْر يسرا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 أعد الله لهم عذاب شديد فاتقوا الله فاتقوا الله يا أول الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا